يا لاهمي إبني نصير عقيدتي ليس الهو أبطاع الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ نبات حامل القرآن يا مسلمون نتوحد في خندق يا هو عزكم هو منهج القرآن يا مسلم إرهاب أعداء الإله عقيدة تنبيك عن, عن حال من الايمان يا لائم إني نصير عقيدتي ليس الهوى أو الشيطان إني حفيد الاسد نسل صحابه شمخ أباة حامل القران يا صمتا فاني مقدمون مقدم نحو العذاب مقدم مليئه الاطنان سياره تشفي غليل موحد وتسوء كل منافق خوان يا نائم اني نصير عقيدتي, عقيدتي ليس الهوى او طاعه الشيطان اني حفيد الاسد نسل صحابه سمخ نبات حامل القرآن